بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد صاد والقرآن ذذك والقرآن ذذك بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل الذين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 وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد اصبر على ما يقولون عن قردنا داوذ الذئد انه اواب انه اواب اننا سخرنا الجبال معه يسبح نبي العش والاشراق ان سخرنا الجبال فانهن نسبح في العشي والا صبا والطيور محصوره والطيور محصوره كل له اواب وشددنا ملكه, وفصل وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ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 هذا فليذوقه حميم وغساق وهذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا نه بهم انهم صاروا النار انهم صاروا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 Kauznahum sikhriy'an amzahat anhu al-Asr. Inna dalikal hakum ta'xaasu ahlil-nar. Inna dalikal hakum ta'xaasu ahlil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 أكبرت أم كنت من قال أنا خيوم منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خيوم منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم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 قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم, يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول. قال فالحق والحق أقول. لأم لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين.